وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرب الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله صادق الوعد لا يخلف الميعاد والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وسبحانه وتعالى وعد المؤمنين في هذه الدنيا بالنصر والتمكين وعدهم في الآخرة بالرضوان والجنان وفضله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى قد يبدو للناظر المتأمل في أحوال أهل الأرض عندما يرى تسلط أعداء الله سبحانه وتعالى عليها قد يبدو له تأخر وعد الله عز وجل ولكن المؤمن دائما يرى ما أراه الله سبحانه وتعالى في كتابه يرى ما أراه الله عز وجل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أنه صادق الوعد سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الجامع أنت الحق ووعدك الحق لابد أن يشهد المؤمن هذا المعنى أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون يشهده كما أشهده الله سبحانه وتعالى لأم موسى حين رده إليها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى وعده في الدنيا ووعده في الآخرة حق لا يخلف كما قال سبحانه وتعالى فيما وعد به المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يشهد المؤمن أن ما يقع من أنواع النحن والابتلاء هو من وعد الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فوعد الله عز وجل كان لهم هذا ما وعدنا الله ورسوله مع أنه كان بالابتلاء والمحنة كان بهجوم الأعداء ومحاصرتهم للمدينة المنورة المشرفة وأوشكوا فيما يبدو للناظرين إذا لم يوقنوا بوعد الله أوشكوا أن يستأصلوا الإسلام وأهله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 تخطر الخواطر في القلوب وتأتي الواردات عليها تتفاوت في قوتها وضعفها حين تشتد المحن على أهل الإيمان وأهل الإيمان يرون في المحن وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعد لهم لأنهم يزدادون في المحن إيمانا وتسليما يزدادون إيمانا بمزيد حب الله الذي يفيضه عليهم وبمزيد التصديق بأمره سبحانه والانقياد لحكمه وبمزيد التصديق بسننه سبحانه وتعالى التي أخبر بها وأنهم يزدادون رجاء في فضله ويزدادون خوفا منه وتنقطع قلوبهم إلا من التوكل عليه سبحانه وتعالى تنقطع قلوبهم عن الأسباب كلها إلا من التوكل عليه لذا كان وعدا لهم بفضله ورحمته مع أنه فيما يبدو للناظرين أمر مؤلم ومخوف خوف يأتيهم وضرر يحيط بهم فيما ينظر الناظر ولكنه وعد الله سبحانه ليرقيهم في منازل العبودية منزلة بعد منزلة ثم تكون لهم العاقبة كما قالها هرقل عندما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف الحرب بينكم وبينه فقال سجال يدال علينا مرة وندال عليه مرة قال كذلك الرسل تبتل ثم تكون لها العاقبة قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كلمة سابقة ونعمة من الله سابغة على أوليائه الصالحين وعباده المؤمنين أتباع الأنبياء والمرسلين لا يزال وعده يتحقق لهم قال عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فالله سبحانه وتعالى يأتي الأرض ينقصها من حول الكفار من أطرافها لا يزال ينتشر الإسلام فيها مدة بعد مدة ويدخل في دين الله أفراد بعد أفراد ثم أمم وجماعات بعد جماعات ولا يستطيع الكفار مهما بذلوا من جهد أن يمنعوا ذلك الأمر هو أمر الله عز وجل بل قلوبهم يائسة من استئصال الإسلام يوم أن تم هذا الدين كما قال عز وجل اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأنت ترى هذه الآية الكريمة أعني قول الله عز وجل أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ومثلها من الآيات في هذا المعنى نزلت بمكة والإسلام محاصر والمسلمون مضطهدون ومع ذلك ومع كل البذل الذي يبذله الكفار والنفقه التي ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله الإسلام ينتشر تدد هذا المعنى كذلك عندما يجتمع على أهل الحق من أهل الإسلام من بأقطارها من بأقطار الأرض ومع ذلك يظلون على الحق ظاهرين ومع ذلك يعل الله سبحانه وتعالى بفضله كلمة الحق والدين ومع ذلك يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى لأنه حكم ولا معقب لحكمه أن كلمته هي العليا وأن كلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم تسمع في وسطه اجتماع أقطار أهل الأرض على أهل الإسلام أن الإسلام في يومنا هذا وفي زماننا هذا هو أسرع الأديان انتشارا في عقر ديار الكفار وترى رغم الاضطهاد والأذى الذي يتعرض له المسلمون وما يتعرضون له من إبادات في مشارق الأرض ومغاربها ومع ذلك ترى كثيرا منهم يدفعه ذلك إلى مزيد الالتزام بالدين بفضله سبحانه وتعالى مقلب القلوب فهو سبحانه وتعالى الذي سبقت منه الكلمة التي كتبها في اللوح المحفوظ ثم أنزلها في كتبه المنزلة في الزبر أن الأرض يارثها عبادي الصالحون هذا وعد الله الذي يجب أن يوقن به أهل الإيمان وما أحوجنا أن نكرر هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام حتى نوقن بهذا الأمر وإن تفاوتت في أنظار الناس الموازين وإن رأوا أن الكفر يزداد قوة أو أن الظلم والعدوان يزداد انتشارا لا والله إنه لفي مراحله الأخيرة التي يلفظ فيها أنفاسا وينتفش انتفاشا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 يتحسر الكفار على ما ينفقون من أموال ينفقونها في سبيل الله ولا بد أن يغلبوا بعد ذلك ثم يحشرون إلى جهنم هذا وعد الآخرة قدر الله ذلك ليميز الخبيث من الطيب قال عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين هذه سنة الله الماضية التي لا تخلف ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى أنت الحق ووعدك الحق سبحانك وبحمدك قال سبحانه وتعالى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 حتى فيما هزموا فيه كان صادق الوعد سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد صدقه الله وعده حين أطاعوا الله وحين خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتنازعوا وعصوا من بعد ما أراهم ما يحبون من النصر كان من وعده عز وجل لهم أيضا خيرا لهم لا شرا لهم كان مصلحة في حقيقة الأمر أن ينصرف المسلمون عن الكفار وأن يهزم المسلمون ليعرفوا عاقبة المعصية لو أن الله نصر المسلمين على حالهم تلك لظنوا أن النصر بأيديهم أو أن لهم منزلة لا يمكن أن تتغير عند ربهم فيظنون بأنفسهم ما لا ينبغي لها يظنون بأنفسهم ادلالا وقدرا لا يستحقونه فكان من وعد الله لهم أن نقاهم ومحصهم وهذبهم وغفر ذنوبهم ورفع قدرهم واتخذ منهم شهداء فهذا فضله سبحانه وتعالى بوعده الصادق كان وعدا منه سبحانه وتعالى لإباده المؤمنين حتى بالبلاء وحتى بالهزيمة كان خيرا عظيما كما قال عز جل في قصة الإفك إن الذي نجاة بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل مريم منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو تأملنا قدر الألم الذي تألمت وعائشة رضي الله عنها وتألمه أبو بكر أبوها رضي الله تعالى عن وأمها وقدر الألم الذي تألمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع الأذى يصل إليه في أهل بيته ويتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام ويتكلم حتى أناس من خلصاء أصحابه ممن هاجروا في سبيل الله ممن ينافح عن الله ممن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأييد من الله إذا بهم يقعون في عرضه عليه الصلاة والسلام ثم تأمل عاقبة الأمر لتعلم كيف ارتفعت عائشة رضي الله عنها إلى منزلة عظيمة لم تكن لتبلغها إلا بما وقع لها، فصار يقال عنها كلما ذكرت الصديقة بنت الصديق المبراة من فوق سبع المبراة من فوق سبع سموات، فصار ما كان للمجتمع المسلم طهارة له ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل ما يصيب المسلمين من بلاء. يجعله الله عز وجل كفارا وطهورا وتعديلا لمسارهم حتى يدركوا ما ينبغي أن يعملوه وحتى ينتبهوا لعيوب أنفسهم وحتى يتطهروا منها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يقدر الله سبحانه وتعالى من أنواع المحن ما تتطهر به نفوس المؤمنين ما تستبصر به قلوبهم ما تستدير به صدورهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم يأتي بعد ذلك وعد الله الحق الذي لا يخلف وعده الذي لا يخلف في نصرة المؤمنين وفي هزيمة الكفرة والمنافقين وفي عز من أطاع الله وفي ذل من عصاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بستيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال الحسن رحمه الله تعالى هم والله وإن تقتقد بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصيات لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وأنت ترى هذا والله ظاهرا جليا في من يعصي الله عز وجل ومن يشاقق أمره سبحانه وتعالى ويشاقق رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا يوليه الله سبحانه وتعالى أنواع الذل والهوان والعذاب المهين ثم يجعل له جهنم يصلاها مذموما مذحورا وتأمل في عاقبة إبليس حين تكبر وتعالى فصغر وأهبت عكس قصده لأنه أبى أن يطيع الله أبى واستكبر وكان من الكافرين فجعل الله عاقبته إلى صغار وهوان وذل وانحطاط وإهباط من المنازل العالية التي كان فيها فاعتبر بهذا في كل ما يقع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 يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم. يريدون أن نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو كريه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو كريه المشركون وعده حق سبحانه تعالى لا يخلف. لا بد أن نوقن بذلك لأن هذا اليقين هو الذي يدفع أهل الإيمان إلى الصبر والاحتساب، وإن رأوا موازين الدنيا كلها في الكفة الأخرى فإنهم يصبرون ويثبتون ليقينهم بأن وعد الله حق وإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذا وعد الله سبحانه وتعالى تجده في الأمم وتجده في الأفراد وتجده في خاصة نفسك تجد وعد الله عز وجل لك بأنواع الإنعام وأنواع الفضل والرحمة كلما أطعت الله وتاردد أنواع الألم والشقاء والعنت وإن كانت الدنيا كلها في يديك لكن إذا عصيت الله عز وجل تاردد الألم والشقاء والتعب تاردد أنواع النكد مصدق وعد الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة أشد أبقى وانظر حولك لتجد هذه الحقيقة متكررة في كل من ترى وتذكر لحظات الرحيل لتعرف مآل الظالمين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 وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم, بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون هذا وعد الله في الدنيا ووعد الله في الآخرة تدده في هذه الآيات أيقم به وتأكد من أنه واقع لا محالة هذا الذي كتبه الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى ووعد المرسلين ووعد عباده المؤمنين فلا بد أن نوقن بوعد الله لكي نحب في الله ونبغض في الله لكي نصبر على ما ابتلان الله عز وجل ونصبر على طاعته ونصبر عن معصيته ولا نوافق أعداءه ولا نرضى بضلالهم وكفرهم حتى يأذن الله عز وجل بالفرج من عنده سبحانه وتعالى والمبشرات أكثر من أن تحصى بفضل الله وهي كلها من كتاب الله ثم من واقع حال الأمم ثم من واقع حالنا بفضله سبحانه وتعالى الله عز وجل يؤيد أولياءه بنصر من عنده ويعلي كلمتهم وقدرهم ومنزلتهم ويقدر لهم أنواع الخيرات ويقدر لهم أنواع النعم المختلفة بالسراء والضراء ويمن عليهم بفضله عز وجل نسأل الله عز وجل رحمته وفضله فإنه لا يملكها إلا هو وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أما وعد الله عز وجل في الآخرة فاسمع آيات الله سبحانه وتعالى عما يقع للظالمين وعما يقع للمؤمنين عما يقع لأعدائه أعداء الدين الذين أشركوا بالله وصدوا عن سبيله وهم بالآخرة هم كافرون قال سبحانه وتعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار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 أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون نعوذ بالله من ذلك وقال سبحانه وتعالى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 قيل دخلوا أبواب جهنم قاالدين فيها فباسم الثوالم تكبرين وسق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراع حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فدخلوها قاالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء، فنعم أجور العاملين، وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينه بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى ينزل كل إنسان منزلته، ويعطي كل إنسان حقه ويعتدل الميزان بمثاقيل الذر يوم القيامة لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل الله بها وكفى به حاسبا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد من الشات القرناء للشاة الجلحاء فالله يقضي يوم القيامة بحكمه الجزائي بين خلقه جميعا ويوصل كل حق إلى صاحبه لا يظلم حتى ولو كان من أهل النار وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة فلا ينبغي أن يدخل أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عندهم مظلمة بل لا بد أن يعطي حتى الكافر يعطي حقه من المؤمن ولو كان الكافر مخلدا في النار والمؤمن ما آلوه إلى الجنة لكن لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها هذا وعده سبحانه وتعالى الذي لا يخلف والذي يراه المؤمنون ويشهدونه ويذدونه في أنفسهم ويجدونه عند ربهم سبحانه وتعالى ويحمدون الله عز وجل أعظم حمد عندهم على أقصى ما يقدرون عليه من الحمد وما يوفقه الله له على حسب منازلهم أن صدقهم وعده وأورثهم الأرض يتبوؤون من الجنة حيث شاءوا فهذا فضله سبحانه وتعالى فإذا شهد العباد أن وعد الله حق أن وعده الحق سبحانه وتعالى عملوا لهذا اليوم وعملوا للقاء الله سبحانه وتعالى وصورة الدنيا في قلوبهم وفي أعينهم فجعلوها تحت أرجلهم ولم يجعلوها فوق رؤوسهم ووالوا أولياء الله وعادوا أعداءه وأحبوا في الله وأبغضوا في الله حتى تتوسق عرى الإيمان في قلوبهم إن الإيمان بأن وعد الله حق يشمل وعده في الدنيا ووعده في الآخرة وكلاهما الإيمان به ضروري للمؤمن في كل مراحل حياته وفي أنواع أخلاقه وسلوكه ومن أيقنا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده عمل الطاعات وترك المنكرات وأحب أهل طاعة الله وأبغض أهل معصية الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأنجل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرنا على من عادانا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين وعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا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 اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا وأسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسللت قائم صدورنا اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين